بسم الله الرحمن الرحيم ط ا م تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إِ فِرعوونَ على فِي الأررضِ وَجَعَلَ أَهْهَا شعي ي َ س ت َ ع ف ط ا ئ ف َ م ن ه م ي ذ ب ح ُ ب ن َ أ ه م ي ذ ب ح أ ب ن ا أ ه م و ي س ت ح ي, ي ن سَ أ ه م إ ِ ه ك ا ن م ن ا ل م ف س د ي ن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 و َ أ َ و ْ ح َ ي ن َ ا إ ل َ ى أُمِّ مُوسَىٰ أ َ ن أ ر ض ِ ع ِ ي ه ِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ف َ أ َ ل ْ ق ي ه ِ فِي ا ل ي َ م ِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إ ِ ن ّ رَادُّوهُ إ ل َ ي ْ ك ِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ا ل ْ م ُ ر ْ س َ ل ِ ي ن بَل ت َ ق َ ط َ ه ُ آلُ ف ِ ر ع َ و ْ ن َ ل ي َ ك ُ و ن َ ل َ ه م ع د ُ و ٌ وَحَزَنًا إ ِ ن ف ِ ر ع َ و ْ ن َ وَهَامَانَ و َ ج ُ ن و د َ ه ُ م َ ا ك ا ن ُ و ا خ َ ا ط ِ ئ ي ن و َ ق َ ا ل ت ِ ا م ر َ أ ة ُ ف ِ ر ع َ و ْ ن َ قُرَّةُ ع ي ْ ن ٍ ل ِ ي وَلَكَ ل ا ت َ ق ت ُ ل ُ و ه ُ عَسَىٰ أَن ي ن ف َ ع َ ن ا ن َ عَسَى أ ن ي َ م ف َ ع َ ن َ ا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا و َ ه ُ م ل ا ي َ ش ع ر ُ و ن َ و أ َ ص ْ ب َ ح َ ف ُ ؤ ا د ُ أُمٍّ مَّسْرُورًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرْبَطْنَا ع َ ل ى ق َ ل ب ِ ه َ ا ل َ ت َ ك ُ و ن َ مِنَ ا ل ْ ؤ ا ف ِ ر ي ن و َ ق ا ل َ ت ْ لأُخْتِهِ ق ُ ص ّ ي ه ِ ف َ ب َ ص ُ ر َ ت بِهِ ع َ ن جُنُبٍ و َ ه ُ م لَا ي َ ش ع ُ ر ُ و ن وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ا ل م َ ر ا ض َ ع َ مِنْ قَبْلُ ف َ ق َ ا ل َ ت هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي َ ك ْ ف ُ ل و ن َ ه ُ لَكُمْ وَهُمْ ل َ ه ن َ ا ص ِ ح ُ و ن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 فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَافَهُ الَّذِي مِنْ شيعَتِهِ ف َ س ْ ت َ غ َ ا ف َ ه ُّ ذ م ِ شيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ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 ق ا ل َ رَبِّ بِمَا أ َ ن ْ ع م ْ ت َ عَلَيَّ ف َ ل ن ْ أَكُونَ ظ َ ه ي ر ً ا ل ِ ل م ُ ج ر ِ م ي ن َ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قَالَ لَهُ م و س َ ى إ ن ك َ ل َ غ َ و ي ٌ بِ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أ َ ن ي َ ب ط ِ ش َ ب ا ل َّ ذ ِ ي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا قَالَ يَا م و س َ ى ٰ أ َ ت ُ ر ي د ُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا ق َ ت َ ل ت َ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إ ِ ن ت ُ ر ي د ُ إ ِ ل َ ا أ َ ن ت َ ك ُ و ن ج َ ب َ ا ر ا ف ي ا ل ْ أ ر ض وَمَا ت ُ ر ي د ُ أ َ ن ت َ ك و ن َ مِنَ ا ل م ُ ص ل ِ ح ِ ي ن وَجَاءَ رَجُلٌ م ِ ن ْ أ َ ق ص َ ى ا ل م د ي ن َ ة ي َ س ع َ ى ق َ ا ل يَا م و س َ ى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 وَلَمَّا ت َ و ج ه َ ت ِ ل ق َ ا ء َ مَدْيَنَ قَالَ ع َ س َ ى ر َ ب ّ ي َ أ َ ن ي َ ه د ِ ي ن ِ ي س َ و, و م م ا ء ا ل س َّ ب ِ ي ل وَلَمَّا وَرَدَ مَأَ م َ د ي َ ن َ و َ ج د َ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ا ل ن َّ ا س ي َ س ْ ق ُ و ن ج د َ م ِ ن دُونِهِم م ُ م ر َ أ ت َ ي ْ ن تَذُودَان ق َ ا ل َ مَا خ َ ط ب ُ ك ُ م َ ا قَالَتَا ل ا ن َ س ْ ت ي ح َ ت َ ى ي َ ص ْ د ِ ر ا ل ر ِّ ع ا ء وَأَبُونَا شَيْخٌ ك َ ب ِ ي ر فَسَقَالهُمَا ث ُّ ت َ و ََّ إ ِ ل َ ا ل ظ ِ ل ِّ فَقَالَ رَبِّ إ ِِّ ي لِمَا أَنزَلْتَ إ ِ ل ََّ مِنْ خ َ ي ْ ر ف َ ق ي ر ف َ ج َ ا َْ ه ُ إ ِ ح ْ د َ ه ُ م َ ا تَمْشِي ع ل ى ا س ْ ت ِ ح ْ ي َ قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوته من القوم الظالمين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 وَما أريد أن أأَشَّّعَلَك سَجدُون إِ شَ, ش اللههُ مِن الصَّالِح قَا ذَِك بَْنِي وَبَنكَأَمَأَجللَين قَضَيتُ فَلعُدَوانَ عَ واللهَّهُ عَ مَ نَقُول وَكين فَلَمَّا قَضَى مُوسَى ا ل أ َ ج َ ل َ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ ا ل ط ُ و ر نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ خ ُُ و ا قَالَ ل ِ أ َ ه ْ ل ِ ه ِ م ك ُ ت ُ و ا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ل ع َ ل ِّ ي آتِيكُمْ م ِ ن ه َ ا بِخَبَرٍ أَوْ ج ِ ذ و َ ة ٍ مِنَ النَّارِ ل َ ع َ ل َّ ك ُ م ت َ ص ْ ط َ ل ُ و ن فَلَمَّا أ َ ت َ ه َ ا ن ُ د ِ ي َ مِن ش َ ط ِ ا ل و ا د ِ ا ل أ َ م َ ن فِي ا ل ب ُ ق ْ ع ِ م ُ ب ا ر َ ك َ ة ِ مِنَ ا ل ش َّ ج ر َ ة ِ أ َ م ُ س َ ى إ ِّ ي أَنَا اللَّهُ رَبُّ ا ل ع ا ل َ م ي ن وَأَنْ ق ِ ص َ ك َ ف َ ل َ م َّ ت ت م رَأهَا تَهَزّكَ أَهَا جَُّ وَل مُدَبِرَو وَلَ يعَِّب ي مُسَأَقَب الْ وَلَا تَخَفْكَ مِنَآامِن اسْلُك يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُج بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاغْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحًا مِنَ ا ل ر َّ ه ب ف َ ذ ا ن ك َ ب ر ْ ا ن َ ن ِ م ِ ر َ ب ك ف ذ ا ن ك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ا إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون و َ أ َ خ ي ه َ ا ر ُ و ن هُوَ أَفصَحُ مِنِّي لِسَانًا ف َ أ َ ر ْ س ِ ل ه ُ م َ ع ي ر ِ د ْ ا ي ُ ص َ د ّ ق َ ن ِ ي إ ِ ن ي أَخَافُ أَن ي ُ ك َ ذ ِ ب ُ و ن قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ ب ِ أ َ خ ي ك َ و َ ن َ ج ع ل ُ ل َ ك م َ ا س ُ ل ط َ ا ن ً ا فَلَا ي َ ص ِ ل و ن َ إ ل َ ي ك ُ م َ ا ب ِ آ ي ا ت ن َ ا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 قالوا مَا هذاَا إِلَّا صِحرُم ال مُفْتَرَو وَمَا سَمعْنَ بِهذاَا فِي أَبَ الأأَوْوَل وَقَالَمُ سَ رَبِّيََا أَلَمُ بِمَي ج أ َ ب ا ل ه د َ ا م ِ ن د ه و م َ ت ك ُُ ل ه ع ا ق ب َ ا ل د د َ إ ن ه ُ لَا يُفْلِحُ ا ل ظ َّ ا ل ِ م و ن َ و ق َ ا ل َ ف ِ ر ع َ و ْ ن يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا ع َ ل ِ م ت ُ ل َ ك ُ م مِنْ إ ل َ ه ٍ غَيْرِي ف َ أ َ و ق ِ د ْ ل ي يَا هَامَانُ ع َ ل ى ا ل ط ي ن فَاجْعَل ل ّ ي صَرْحًا فَجَعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّيَ أَطَّلِعُ إ ِ ل َ ى إ ِ ل َٰ ه ِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَهُ وَوَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَضَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ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 واتبعناهم في هذه الدنيا لعنتهم ويوم القيامة منهم من ا ل م ق ب و ح ي ن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 ك ن ت َ ب ِ ج ا ن ب ِ الغَرْبِ إ ذ ق َ ض َ ي ن َ ا إ ل َ ى م و س َ ى ا ل ْ أ َ م ْ ر وَمَا ك ُ ن ت َ مِنَ ا ل ش َّ ا ه ِ د ِ ي ن و َ ل ك ِ ن َ ن ش َ ا ء نَشَأَ ق ُ ر و ن ً ا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ا ل ْ ع ُ م ر وَمَا ك ُ ن ت َ ث َ ا و ي ً ا فِي أَهْلِ م َ د ي َ ن َ تَتْلُو ع َ ل َ ي ه ِ م آ ي ا ت ن َ ا و َ ل َ ك ن ن ا ك ُ ن ا م ُ ر س ِ ل ي ن وَمَا ك ُ ن ت َ ب ِ ج ا ن ِ ب ِ ا ل ط ُ و ر ِ إ ِ ذ نَادَيْنَا و َ ل َ ك ِ ن َ ر َ ح م َ ة ً مِنْ ر ب ِّ ك و َ ل ك ِ ن ْ رَحْمَةً م ِّ ن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا م َ ا أ َ ت َ ا ه ُ م مِّنْ ن َ ذ ي ر ٍ م ِ ن قَبْلِكَ ل َ ع َ ل ه ُ م ي ت َ ذ َ ك َّ ر ُ و ن وَلَوْلَا أ َ ن ت ُ ص ِ ي ب َ ه ُ م م ُ ص ي ب َ ة ٌ بِمَا قَدَّمَتْ أ َ ي د ي ه ِ م ف َ ي ق ُ و ل ُ و ا رَبَّنَا ف َ ي ق ُ و ل ُ رَبَّنَا ل َ و ل َ ا أَرْسَلْتَ إ ل ي ن َ ا ر َ س ُ و ل ا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ م ِ ن ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ِ ي ن فَلَمَّا ج َ ا ء َ ه ُ م ا ل ح َ ق ُّ مِنْ ع ِ ن د ن َ ا ق ا ل ُ و ا ل َ و ل ا أ ُ و ت ي َ م ِ ث ل َ مَا أ ُ و ت ي َ م و س َ ى أَلَم يَكْفُرُوا بِمَا و ت ي م و س َ م ن ق ب ل ق ا ل و ا س ا ح ر ا ن ت َ و ه ر َ وَقَاُ إَّ ب ك ل ك ا ف ِ ر ُ ق ل ف َ أ ْ ت ب ك ت ا ب م ن َ ن د ِ ل ل ه هو أ ه د َ م ن ه َُ ا ت ب ِْ ه ُ ن ك ُ ت م ص ا د ِ د ِ فَإِن ل ّ م ي َ س ْ ت َ ج ي ب ُ و ا ل ك ف َ ا ع ل َ م أ َ ن م َ ا ي َ ت َّ ب ِ ع و ن َ أ َ ه ْ و َ ا ء َ ه ُ م وَمَنْ أَضَلُّ م ِ م ن ِ ا ت َّ ب َ ع هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى م ِ ن َ ا ل ل َّ ه إ ِ ن اللَّهَ لَا ي ه د ِ ي ا ل ق َ و ْ م َ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَىٰ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ق َ ا ُ و ا آ م َ ن َّ بِهِ إ ِ ه ُ ا ل ح َ ق ُّ مِن ر َ ب ِّ ن َ ا إ ِّ ا ك ُّ مِن ق َ ب ِْ ه ِ مُسْلِمِينَ إِكَ يُؤْتَونَ أَجرَْهُم مَّ ا ل ر َ ت َ ن ب م ا ص ب ر و ا و َ د ر َ و ن ب ا ل ح س ن َ ا ل س ي ئ َ و َ م ا ر ز ق ن ق ا ه ُ م ي ث ق و َ إ ِ ذ ا س م ع ُ ا ل َ غ و َ ع ر ض و ا ع ن ه و ق ل ا ل َ ا لنَا ع م ا ل ن ا و ل ك م ْ ع م ا ل ك م س ل ٌَ ع ل َ ك م لا ن ب ت غ ِ ا ل ج َ ه ِ ل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 أ َ و َ ل َ م ن ُ م َِّ ه ُ حَرَمًا آ م ن ت ُ ج َ إ ل ي ه ِ ث م ر ُ ك ل ِّ ش َ ي ْ ر ز ْ ق ً ا مِّنْ ل ن و َ أ َ ك ث ََ ه ُ ل ا ي ع ل م و ن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 و َ م ا ك ا ن ر ب ك م ه ل ك ا ل ق ر ا ح ََ ي ب ع ث ف ي, ي, ي أ ِ ه ا ر س ُ ل ََ ت ل ُ ع ل ي ه م آ ي ا ت ن َ و م ا ك َُ م ه ل ِ ك ِ ق ُ ر إ ل ا و َ ه ل ه ا ظ ا ل ِ م ُ و م َ ا و ت ِ ت ُ م ش ي ْ ف م ت َ ع ا ل ح َ ا ت ا ل د ن ي ا و ز ي ن َ ه ا وَمَا ع ِ ن د َ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ ل َ ا ق ِ ي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 قَاللَّذِينَ حَقَّ ع ل َ ي ْ ه ِ م ُ ا ل ق َ و ْ ل ُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ ا ل ّ ذ ي ن َ أَضَلَّوْنَا أ َ ض َ ل َّ و ْ ه ُ م كَمَا غ َ و ي ن ا تَبَرَّأْنَا إ ل َ ي ك َ مَا كَانُوا إ ِ ي ا ن َ ا يَعْبُدُونَ و ق ِ ي ل َ ا د ْ ع و ا ش ُ ر َ ك ا ء َ ف َ د َ ع و ه ُ م ف َ ل َ م ي َ س ْ ت َ ج ي ب ُ و ا ل َ ه م و َ ر َ أ و ا ا ل ع ذ ا ب لَوْ أ ن ه ُ م ك َ ا ن و ا ي َ ه ت َ د ُ و ن وَيَوْمَ ي ُ ن َ ا د ي ه ِ م فَيَقُولُ مَاذَا أ ج َ ب ْ ت ُ م ُ ا ل م ُ ر ْ س َ ل ي ن فامَة ع َ ل ي ه م ُ أ َ م ب َّ ي و م ئ ذ ف ه م لا ت س َ أ َ ل ُ ف َ أ ا م ن ت َ ب و آ م ن و ع م ل ص ا ل ح ا ف ع س َ ا ئ ك و ن م ِ ن َ م ف ل ِ ح ِ و ر ب ك ي خ ل ق م ا يَشَ و َ ي َ خ ْ ت َ ا ر مَا ك ا ن َ ل َ ه م ا ل خ ي ر َ ة سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ و ر َ ب ّ ك َ ي َ ع ل َ م ُ م ا ت ُ ن ص ِ د ص ُ د و ر ه ُ م وَمَا ي ُ ع ل ِ ن ُ و ن وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ول ول هُ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَايتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الل ا ل ل َّ ل ْ ل َ ي ْ ل َ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهٌ وَيَرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِي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 وَنَزَعْنَا م ِ ن كُلِّ م َّ ة ٍ ش َ ه ي د ً ا ف َ ق ُ ل ن َ ا ه ا ت ُ و ا ب ر ْ ه َ ا ن َ ك ُ م ْ ف َ ع َ ل م ُ و ا أَنَّ ا ل ح َ ق َّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ م ا ك ا ن ُ و ا ي َ ف ْ ت َ ر ُ و ن إِنَّ ق َ ا و ن َ ك ا ن َ م ِ ن قَوْمِ م ُ و س َ ى ف َ ب َ غ َ ا ع َ ل َ ي ه ِ م و َ آ ت َ ي ن َ ا ه ُ مِنَ ا ل ك ُ ن ُ و ز ِ مَا إ ِ ن مَفَاتِحَهُ ل َ ت َ ن ُ و ُ ب ِ ا ل ْ ع ُ ص ب َ ة ِ أ ُ و ل ِ ا ل ق ُ و َ ة ِ إ ذ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إ ِ ن اللَّهَ ل ا يُحِبُّ ا ل ْ ف َ ر ح ِ ي ح و َ ا ب ت َ غ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ ا ل آ خ ِ ر َ ة َ و َ ل ا ت َ ن س َ ن َ ص ي ب َ ك َ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن, وأحسن كَمَا أ َ ح س َ ن َ ا ل ل َّ ه إ ل َ ي ك َ وَلَا ت َ ب غ ِ الْفَسَادَ فِي ا ل أ ر ض إ ِ ن اللَّهَ ل ا ي ُ ح ب ا ل م ُ ف ْ س ِ د ي ن و َ ل إ ِ ن م َ ا أ ُ و ت ي ت َ ه ُ عَلَى ع ِ ل ْ م عِندِي أ َ و ل َ م ي َ ع ْ ل َ م أ َ ن اللَّهَ ق َ د أ َ ه ل َ ك َ م ِ ن ْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ ق ُ و ة ً و َ أ َ ك ْ ث َ ر ج َ م ع ً ا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذ ُ ن ُ و ب ِ ه ِ م ُ ا ل ْ م ُ ج ر م ُ و ن ف خ َ ر َ ج َ ع َ ل ى قَوْمِهِ فِي ز ي ن َ ت ِ ه قَالَ ا ل ذ ِ ي ن َ ي ُ ر ي د و ن ا ل ح ي ا ة َ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا م ِ ث ل َ مَا أ ُ و ت ِ ي ق َ ا ر و ن ُ إ ِ ن ه ُ لَذُو ح َ ظ ّ ع َ ظ ِ ي م وَقَالَ ا ل ذ ي ن َ أُوتُوا ا ل ْ ع ِ ل م َ و َ ي ل َ ك ُ م ْ ث َ و ا ب ُ ا ل ل َّ ه خ َ ي ر ٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّهَا الص إِلَّا الصَّابِرُون فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدارَارِهِ الأأَْضَ فَمَا كانََ لَهُ مِنْ ف ِ ي أ ص ر و ن ه م ن د و ن الَّ ف م ا ك ا ن ل ه م ن ْ ف ِ ي أ ص ر و ن ه م ن ا ل ل َ ه َ وَمَا كَانَ مِنَ ا ل م ُ ت َ ص ِ ر ِ ي ن َ و َ أ َ ص َْ ح َ ا ل َّ ذ ي ن َ تَمَنَّوْهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ل و ْ ل َ ا أ َ م َ ن َّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَن جَاءَ ب ِ ا ل ح َ س َ ن َ ة ِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَاءَ ب ِ ا ل س َّ ي ئ َ ة ِ فَلَا ي ُ ج ز َ ى ا ل َّ ذ ي ن َ عَمِلُوا ا ل س َّ ي ئ َ ا ت ِ إِلَّا مَا كَانُوا ي َ ع ْ م َ ل ُ و ن إ ِ ن ا ل ذ ي فَرَضَ ع َ ل َ ي ك َ الْقُرْآنَ ل َ ر ا د ُّ ك َ إِلَى م َ ع َ ا د و قُلْ رَبِّيَ أ َ ع ل َ م ُ م َ ن جَاءَ ب ِ ا ل ْ ه د َ ى وَمَنْ هُوَ فِي ض َ ل َ ا ل م ُ ب ِ ي ن وَمَا ك ُ ن ت َ ت َ ر ج و أَن ي ُ ل ق َ ى إ ِ ل َ ي ك َ ا ل ك ِ ت ا ب ُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن ر َ ب ِّ ك َ فَلَا تَكُن ظ َ ه ي ر ً ا ل ِ ل ك َ ا ف ِ ر ي ن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 لَهُ ا ل ح ك م و إ ل ي ه ت ر ج ع و ن